بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر, والفجر ولا العشر ولا العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل اذا والليل إذا يسر هل في ذلك قتم الذي حجر هل في ذلك قتم الذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد, العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الذي في البلاد الذين جابوا وَقَرَاضِ الوَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالوَادِ بالأوتاد وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها, فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ تَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ كانوا إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأكرمه ونعمه فيقول ربي أسمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طغى تأكلون السراء أكل اللمنا وتأكلون السراء أكل اللمنا وتُحبون المال حب جما جما كلا بكت الأرض دك دك كلا إذا بكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صف صف وجاء ربك والملك صفاً صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجِئَ يومئذ, يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يتذكر الإنسان وأنال الذكراء. يقول يا ليتني قدمت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه. أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد, يوثق وثاقه أحد يا أيةها النفس المطمئن يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادق في عبادي فادخلي فِي عبادي وادخلي جَنَّتِي, وادخلي جنتي